وأذانهم من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غيروا معجز لله وبشر الذين كفروا بعذاب إلا اللذين عهدت من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. غَائِرًا شَرَحَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَوَاطِئُوهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ كَفَأْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ لَا إِلَكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنَابَ اللَّهِ وَعِنَابَ رَسُولِهِ إلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ إلَّا الذين عاهدتم عند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 فإن تابوا وأقوموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكذوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وَقَاتِلُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا إِنَّ مَشْرِكَ الْكُفْر إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ فلا تقاتلون طوما لكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعزلهم الله بأيديكم ويخزهم ويرنصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتعب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله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 أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة, الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله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 القوم الظالمين الذين آمنوا واجهوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم ونفسهم أعظم درجة أعظم درجة عن دموع وأولئك هم الفائزين يبشرهم ربهم برحمته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 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يشركون نجس فلا يقرض المسجد الحرام بعد عامين هذا وإن خفتوا معلمة فسوف يهلك الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله حرم الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب، من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ليدوهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله لَهَاكَ قَوْلُهُمْ بِأَقْوَاهِهِمْ يُضَاهِيؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَذَرُوا مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْثِرُونَ اتَّخَذُوا أَحْدَارَهُمْ وَرُبَانَهُمْ أَرْبَابًا بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 والذين يكندون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نال جهنم فتكوى بها جباههم وجلوبهم وظهورهم. فسكم فلو ما كنتم تكذبون إن عدّة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه إنهمفسكم وقاتلوا المشركين كاففا كما يقاتلونكم كاففا واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي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 وَلَنَظَرَنَّ لَكُمْ فِيرْفِ سَبِيلِ اللَّهِ الثَّقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ أَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتات قلوبهم وارتات قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره اللههم بعاسهم فتذكّرهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سناعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بسغو الفتن من قبل وقلبو لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول إذلّي ولا تفتني ألا في الفتن سقطوا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 وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَّخَمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِينَ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.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 فَإِنْ يَثْبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلو به وتوالوهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يومي القونه إلى يومي القونه وبما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون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 ارحل المخلفون بنقعدهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا بأموالهم وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحر قل ارج جهنم ما اشد حرها فقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجذك أموالهم وأولادهم إننا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين أرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون حرج إذا نصحوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.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 والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا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 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أم أسس بنيانه على شفا, على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم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 الذائبن العابدون الحافرون السائحون الراكرون الساجدون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافرون حدود الله وبشر المؤمنين ما كان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 جعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يذيب قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ما قت عليهم الأرض بما رحبت وما قت عليهم أوفسهم وان وَظَنُّوا أَن لَّن نَّلجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم لِيَذُوقُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْجَوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عملوا صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقته صغيرته ولا كبرته ولا يقطعون وعدا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفروا كافر فلو لا نفر من كل طرقة منهم طائفة ليتخفه في الدين ليتخفه في الدين ولينظروا منهم إذا عجروا إليهم لعلهم يحلون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يغنونكم من الكفار ويجدوا فيكم رخمه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هاهي ايمانا فأما الذين آمنوا فالآبتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم أرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتبون ولاهم يرثون وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يركن من أحد ثم صرف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يصدون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله